على عشاب من الخيام بيد الراية والعلم على عشب من الخيام بيد الراية والعلم عشب من الخيام بيد الراية والعلم هذا شبيه المصطفى انتز ما بين الامم بدر اليوم اصبح في تماما بحل زينا تحتسينا افتح العزم بنبض قلبه وهياما وبيعطينا يعطي اختزانب في تلفيف العمامه يا سمينا والدهر صوب لوردات سهانا بالضغينة عينة تهز العدا هذا سليل الفدا لما برز خلت علي بين الكواكب بدر في دولة العمر تحمل سماء شيا ملحرا رفع بيرق في شوف المصطفى والشوق مفون القسم أنشد عليك بجمر في صدري لاهي صدر صدر من, من نحيبي شن قلبك يا علي بحر التراهي ينتخي, ينتخي, ينتخي بي, بي يا ابنك لي رغم المصايب <تصفيق> عم خلي عليك أذر في دموعي وعاتي يا حبيبي عينك يا زهر الصبا تذرف دموع الإباة تغسل عن الروح افضع الأحزان والظلم ذات حاربة صلاتك الغالبة يلتمسك بجفك رح المدا مجدك الأشم في دقايا والعلم قلبي يدير العين لا ودموع عيني تجر دم فالعشاب من الغيام في دقايا مهجة الأكبر دخيلت بالهواش مكلمين المايجة تشكل بنادين سامحيني سامح. نبرة المجروحة بضفاف في تحت ويني غابة البسمة وردموع السواجين بل سميني يا مهجة يا مم استغفرك على الجفا وشمع لو الصف ما, ما شنحت الحال يا ضربت المتن يا امنيات من كف محمد ترتوي الابطال <تصفيق> مثل جيش اذا التحم والله ميبالي يصدل الموت ويقل لنا على